واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم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 الله لا يهذى القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تُنفِقوا على من عند رسول الله حتى ينفض هم الذين يقولون لا تُنفِقوا على من عند رسول الله حتى ينفض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 يقولون لئل رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل يقولون لئل رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل